يا ايها الذين امنوا تقوى حققوا فادي ولكم تكون ادلهم مسلمون يا ايها الذين امنوا تقوى حققوا من من نفسهم وعلموا اهل العلم الجاهل و بس منهم الجاهل و بس الله الذي و بس منهم الجاهل الله كان عليكم رقيبا يا اللهم أقولوا هولا جديدة لكم له أعماله ويصدق له ومن يفه إلا نور رسوله فقد فاز فوز عظيما أما له فإن أصبح الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشرّك أمور المحدثينها وكل محدث يبيع وكل بياع من كل ضلاله في النار ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الذريه من ذكر ومنكر فابوهم ادم وأمهم حواء قال سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زرعها وبث منهما ذريه كثيره وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني بثت من او وحواء ذريه كثيره من الرجال والنساء وقال سبحانه يا ايها الناس انا خلقناكم من بكر ومنها وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم قدير فالله سبحانه وتعالى لحكمة بالغه فطر الناس على حب التحصن عن الحرام بالزواج الا من خوفت نفسه فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إن الحياة الزوجيه من نعم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الطيبين فآدم عليه السلام في الجنة مع ما فيها من طيب العيش لم يطمئن قلبه بهذا الطيب حتى زوجه الله عز وجل بحوان بعد أن خلقها من ضلع الايسر قال سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد حيث جدتما ولن يتقيم للزوجين طيب عيش ولا رغد حياة حتى يقيما حدود الله ظاهرا وباطئا وحتى يتحاكم الى كتاب الله وسنه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره وحتى ينبذوا هدي اعدائهم من إلى اليهود والنصارى وراء ظهورهم فالحياه الطيبه الزوجيه انما تنال بالايمان والعمل الصالح قال سبحانه من عمل صالحا من اثر او انثى وهو امن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الزوجين امورا اذا التزمها الطرفان استقرت الحياه الزوجيه وسالها الهناء والسعاده وان فرق فيها احدهما او كلاهما الت الى البوار والخسران الا ان شاء الله فالاسره شركه بين اثنين المسؤول الاول فيها الرجل والقوامه بيده والشريك الثاني هو المراه والزوجة الصالحه قال سبحانه الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات خالفات حافظات للغير بما حفظ الله فلا يستغني الشريك الأول عن الثاني ولا يستغني الرجل عن المرأة قال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لكم إن على الرجل أن يعتقد أول قبل كل شيء أن نال الحياه الحياة الزوجية انما هي قربة من القربات وعبادة من العبادات فهي عبادة من اشرف العبادات فليست مجرد انجاب للاولاد والبنات بل هي مسؤولية عظيمة يسال عنها الزوج يوم القيامة في يوم كان مقداره ألف سنة فمن اتقى الامانة ورعاها حق رعايتها افلح ونجح ومن اضاعها فلا يلومن الا نفسه ولا يظلم ربك احدا ان المسلم الحق وان الزوج الصدق هو الذي يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم وكما قال عليه الصلاه والسلام عليكم حقا فالذي اوجب هذه الشقوق على الزوجين انما هو ملك الملوك وجبار السماوات والارض اوجبها من هو خبير في عباده لطيف بهم فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اوجبها من شريعته لا تتغير بتغير الاحوال والازمان قال سبحانه ولثم كلمه ربك تظنكم عدلا لا, لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم والله ما ظهرت الخلافات بين الأزواج الا لما أعرض الكثير منهم عن تطبيق هذه الحقوق والالتزام بها فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعلمه كما قال ابو مسعود رضي الله عنه والمسلم الوائي يحاول جهدا أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه هو استوفاه ابدا لان الشيطان دائما يسعى للتحريش بين الزوجين والتفريق بينهما قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بي بين المرء وصوره فالذكرى تدفع المؤمنين وتعلم الجاهلين وتوقد الغافلين من حقوق المرأة على الرجل أن يعاشر طاعته بالمعروف وان يحسن اليها ابتغاء وجه الله سبحانه قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الموده بين الزوجين لا تذبط إلا بكثه أحسن لا تذبط إلا بالرق فما كان الرقم في شيء إلا زانه وزينه وما كان العلم في شيء إلا شانه وقبحه فوالد على الزوج أن يمني زوجته احسن الأخلاق وأفضلها وذلك بان يطعمها إذا طعم وان يكسوها إلى السكاء وهذا من كمال العدل الذي اوجبه الله عز وجل اذا, استر... إذا اشترى الزوج لباسا يزفر عورته وسوءته فانى ذلك بلباس لقاءته وكذلك في الم الطعام اذ ليس من الحكمه ان ياكل الزوج اشهى الطعام وأطيبه وزوجته في البيت في مقبضه ومجاعه إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها ورضيت بذلك، وان وأن اقرب أقرب للتقوى والله بما تعملون بصير من حق المرأة على الرجل أن يعظها ويذكرها بتقوى الله سبحانه وأن يؤدبها بآذاب الاسلام وتعاليمه من غير سبب ولا شك ولا تقبيح ولا ضرب غير مبرح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بدرجاته عليه الصلاة أن منه ان يؤدبها وان يسكرها بالذي هي احسن قال واللاتي تخافون نفوزهن فعظوهن واذكروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تلغوا عليهن سبيلا اخرج الامام بن مالك ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ماذا يجب على الرجل تجاه امراته فقال عليه الصلاه والسلام ان تطعمها إذا طعمت من الطعام الذي تاكله انت وتطعمه وتكسوها اذا تشيت ولا تضرب الوجه لا تضرب الوجه ولا تقبح لا تقل لها الله لا تسبها ولا تشتمها ولا تمتع ولا تهجر إلا في البيت واخرج عبد داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا اماء الله لا تضربوا إماء الله فأفر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأزواج يضربون أزواجهم ويفعلون هذا فقال عليه الصلاة والسلام ليس اولئك بخياركم ليس أولئك بخياركم وان تعجب فعجب فعل قوم يعامل الواحد امراته معامله النديمه التي لا تعقل ثم يجامعها في اخر يوم فهو مع اصحابه ضعف مسرور فرح فخور ومع امراته كانه اسد صبور او كذب عبور اما نسي هذا قوله عليه الصلاه والسلام خيرهم خيركم لاهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي قالت عائشةكم المؤمنين رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ظالما ولا ظالما ما ضرب خادما ولم رأى ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولم يكن صفارا في الأسواق لا يرفع صوته في الأسواق ولا يجزي باستجيئة ولكن يحفو ويصبح ولكن يحفو ويصبح فتجد الواحد من هؤلاء الأسواق فتجد الواحد منهم يتقن غاءته ويحافمها في كل صغيرة وكبيرة ولا تكاد الزوجة تسمع منه كلمة طيبة يتصدق بها عليه لان الكلمه الطيبه صدقه فقد تقوم هذه الزوجه باعداد الطعام الذي يلزم الزوج وقد ترفع رأسه اذا قدم عليه الطيور وقد تقوم برعايه اولاده حق قيام وقد تظهر امامه بانهى كله واجمل منظر ولكن لا حياه لمن تنادي الا تعلم ايها الازواج اعلم ان اهانه المراه وظلمها دليل على الخده واللغم ودليل على نقص فقوى الزوج وظلمه جاء رجل الى الحسن بن علي فقال ممن يزوج بنتي؟ فقال له زوجها ربنا تقيا ان احبها أكرمها وان ابغضها لم يضيقها فالظلم ظلمات يوم القيامه وداءة المظلوم ليس بيننا وبين الله حجاب فاعتذروا يا أولي الألباب فاحذر مثالك أيها الزوج هل تؤذي به امراتك فيقول لذلك الكلمه جرح في قلبها يطول مرضه وشفاهه تزوج رجل بضائئ فلما دخلت عليه رآها اذا ايضا لا يصبر عليه فقال لها متظاهره اشتهيت عيني ان عيني بهما الم وان عيني بهما عله ومرض ثم قال بعد ذلك قد عميت قد اصابني العمى حتى لا فيها بكلمه فبعد مده من الزمن وهي تعيش معه وهي مع هذا العين الظاهر ماتت تلك المراه ولم تعلم انه بطير فقيل له في ذلك فقال إني كرهت أن يحزنها ربي لها بها إني كريت أن يحزنها ربي لها بها يعني بهذه العينين أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تستغفرون انه هو الغفور الرحيم الحمد لله ذي القائل في كتابه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتذكرون وبعد فان من حق المراه على الرجل ان يكرمها وذلك في معها ومداعبتها ومزاحها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاه والسلام يتلقف مع ازواجه ويتواضع لهن رضي الله عنهن اخرج ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقف مع عائشه رضي الله عنها وكان يسابقها ويجري معها حتى قالت مره سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقني حتى إذا أرهقني التحن حتى إذا أرهقها التحن وبدلت سابقني مرة ثانية فسبقني فقال صلى الله عليه وسلم هذه اللي وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهوة برقنا لا ينفع إلا في ثلاث أمور منها لازه الرجل مع امراته ونزاله معها أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شيء يد يذهب به لنؤلم فهو باطل إلا ثلاثا رميه عن قوسه وتأتيمه فاطة وملاعبته أذنه أذن من الحق هذه الثلاثة الأمور من الزنب النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه له الحق من حق المرأة على ظلم كذلك أن يصبر على اباها وأن يعفو عما يقول منها من زلات الأخطار وأن يتغافل عن ذلك إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بمهماك الله سبحانه ويتعلق بحدود الله فتجد الواحد منهم يضرب مرأته ضرب الراعي لذاته من اجل وجبه طعام لم تحضر في وقتها او بباد لم يتيسر لها غسله وتوظيفه وينسى الخير الذي يراه منها بالغداه والعشي فهو ينظر اليها بعين السخط والكراهية والانتقال فيصدق فيه قول الشاعر الحكيم وعين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عند السخط تبدي المشاوِيا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك مؤمن المُؤمنَة لا يُبغض مؤمن المُؤمنَة إن كره منها خلقا رضي منها خلق آخر إن كره منها خلقا أو خلقين فإن لها من الأفعال من يوجب الرضا فان لهاتل الاخلاق ما يوجب الرضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج ما الضلع اعلاه فاذا ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يستعوج الا فاستوصوا بالنساء خيرا فلو اراد الزوج من زوجته ان تكون بما استطاع ذلك بل أزاه ذلك إلى كثر العلاقة الزوجية بالطلاقة فاعتبروا يا أولي الأبصار فليس حسن الهلوء مع الزوجة كف الأبى عنها تحز بل تحول الأبى منها والشكو على طيشها وغضبها اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان نساءه رضي الله عنه يرانع ويهجرنه اليوم الى الليل فرضي الله عنهن ومن حق المراه على الرجل كذلك أن يصونها وأن يحفظها من كل شيء يغفس شرفها ويسلم عرضها فيامرها اولا بالحجاب ويمنعها من التبرج والسفور ويمنعها من الارتهاق بغير المحارم إذ الغيره فطر الله عز وجل الناس عليها بل فطر حتى الزواب عليها الا ما شاء الله فإلى الله مشتكى من يرضون اليهود والنصارى قدوتهم فيتشفهون بهم في نباتهم ورقانتهم وكلامهم ومن احب قوما حشر معهم فيجب على الرجل ان يقي زوجته واهله دار جهنم وذلك لأن يعلمها دين ربها إن كان قادرا على ذلك وإلا فليحباً لها الرسائل والاشرطه النافعة لأن حاجة الزوجة إلى الطعام والشراب حاجة الزوجة إلى الطعام والشراب لا تقل اهميه عن حاجتها إلى العلم الشرعي بل إن حاجتها إلى العلم الشرعي اكبر واعظم من حاجتها الى الطعام والشراب فالعلم تحتاج اليه في كل حين اما الطعام والشراب فيكفيها مرتين او ثلاثا في اليوم الواحد قال سبحانه يا ايها الذين امنوا قووا انفسكم واهديكم نارا وقودها الناس والحجاره جذبوا اهديكم جذبوا ازواجكم واولادكم نارا وذلك بتعليمهم دين ربهم سبحانه وتعالى فينبغي على الزرق ان يأمر ضائده في دين الله والمحافظه على الصلاة قال سبحانه واثنوا أذهك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك للقار نحن نرطبك والعافلة بالتقوى ويجب على الرجل كذلك الزرق قد على أهله من مال الثالثة بأحفار لأن قوامة الرجل على المرأة بأمرين اثنين الامر الأول أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة في قوته البدلية وقدرته على الكسب والعيش وذلك بالانفاق وكذلك فضله الله سبحانه وتعالى بالانفاق على أهله بالمعروف قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما خط الله بعضهم على بعض بما خط الله بعضه على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال سبحانه لينفق ذو سعة ساعت من شعبه ومن قدر عليه انفق ومن ضيق عليه انفق فجعلت مما اتى الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال سبحانه وعلى المولود له يعني وعلى الأرض وعلى المولود له رزبهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إطاعة الأدي والأسوال والأولاد من الاثم الصريح فقال عليه الصلاة والسلام كفى في اثما أن يضيع من يقود وقال كفى بالمرأة إذماً أن يضيع من يعود ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله أريد وأنتم الفقراء من حق المرأة على الرجل أي أن لا يشي سرها وأن لا يذكر عيبها لأنه هو الأمير عليها ومن أخطر هذه الأسرار أسرار كراش ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اذاعه هذه الاسرار من اذاعه هذه الأسرار ونشرها حتى مع الاحباب والاصحاب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قرودا فقال عليه الصلاه والسلام لعل رجلا يقول ما يفعل باهله ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها فارم القوم وسكتوا فقلت اي والله اي والله يا رسول الله إنهن لا ليفعلن وانهم لا يفعلون فقال عليه الصلاه والسلام فلا تفعلوا فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها واتاها والناس ينظرون فليس من الرجوله وليس من الادب ان يحكي الانسان اسرار كراش فيقول تعالت كذا وكذا فاللهما انا نبرا إليك مما يفعله هؤلاء من حقها عليه كذلك ان يستشيرها في الأمور. ولا وناسيما في الامور التي تخصهما وتخص اولادهما يقتذى ألب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستشير نساءه ويقف برايهن في كثير من الأمور، خلاف ما يزعمه أصحاب الظلم والجور، فيحرمون على الرجل مشاورة زوجته، فيحرمون على رجل مشاورة زوجه، فيقولون إن مشورة المرأة إن فعلت فهي خراب وإن لم تنفح فهي قراب العمر كله كور كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا فكم من المساء من عقولهن أرجح من عقول الرجال ومشاورتهن خير كلها ومن حقها عليه أن يؤمنها حقها في الطعام والشراب واللبان والسكنة والتراش فلا ينبغي أن يكثر البقوث في لا المنزل جملًا لغير حاجة، ولا ينبغي أن يطيل السهر بعد العشاء إذا في غردا، لأن ذلك مما يشقها ويزعلها، وهو باب، وهو باب من أبواب الوساوس والشوك، فتقول الزوجة في نفسها: ربما كان في مكان كذا وكذا مع كلاه وكلاه، فتصي به الضم. وتنقطع أسباب المودة والكفه، وذلك مما يطرح به الشيطان ويطير به أي مكان فلهذا أكرى النبي صلى الله عليه وسلم على عدد ذلك عدد طول سهره واحتزال امراته مع أنه كان مشغولا عنها بالصلاة والصيام فقال عليه الصلاة والسلام إن لزوجك عليك حقا ان لزوجك عليك حقا هذه بعض حقوق المرأة على الرجل من عط عليها استقر بيته وسلم من المشكلات ومن قصر فيها قصر في بيته اسباب الراحه والسكون ولا يظلم ربك أحدا وللحديث بقيه ان شاء الله اللهم هد لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ويدينا سبل السلام اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك